بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد هل في الجنة أنهار وعيون كما يرى الناس في حياتهم الدنيا عندهم أنهار وبحور وعيون وأرض تشقق وماء يجري هنا وهناك فهل في الجنة مثل ما في الدنيا؟ نعم فيها أنهار وعيون لكن شتان ما بين حقيقة ما في الجنة وحقيقة ما في الدنيا فكل الأسماء التي يمكن أن تراها وأن تسمع عنها في الدنيا هي موجودة في الجنة ولكن لا يشتركان في حقيقة الأمر إلا في الاسم فقط كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان في الجنة أنهار ففي الدنيا أنهار لكن هل أنهار الدنيا كأنهار الجنة؟ الجواب لا قطعا أنهار الدنيا التي نراها لا تحتاج إلى وصف ولكن أنهار الجنة تحتاج إلى وصف ووصف جلي وصف واضح من خلال الكتاب والسنة قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الذين آمنوا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى نعلم أن ادعاء الإيمان وزعم الإيمان بغير عمل لا يدخل تحت البشرة فالإيمان قول وعمل ومن زعم أن ادعاء الإيمان حسبه وكافيه فوواهم وينشيت فقل هو كاذب فيما يدعي فإذا كان القلب عامرا بالإيمان كما يزعم فلا بد أن ينضح هذا الإيمان من القلب على الجوارح فينطلق يعمل لله عز وجل بأمره وينتهي عما عنهناه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا هي بشرة بماذا بأن لهم جنات ولم يقل بأن لهم جنة فالله تبارك وتعالى كما أنهم عددوا في الأعمال الصالحة فانتقلوا من الصلاة إلى الصيام إلى الزكاة إلى الحج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجهاد وغير ذلك من سائر الأوامر ودعوا إلى الله عز وجل ونصروا دين الله وأظهروا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى كافأهم بجنات متعددة كما أنهم كانوا يعملون أعمالا صالحة متعددة فكافأهم بجنات متعددة هذه الجنات من أوصافها أن الأنهار تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها وهذا منظر بديع جدا ربما لا يحصله في الدنيا مع الكذر والنكد إلا أعظم ملوك الأرض يبني بيتا فوق نهر أو فوق نيل حتى تجري الأنهار من تحته فتصور لو أنه جلس في قصره أو في داره التي يمكن أن تسمى جنة وهو يرى الماء يجري من تحته منظر بديع وهي هيات هي أن يكون هذا فيه أدنى شبه مما يكون في الجنة من أنهار تجري من تحت الجنان أو من جنات تجري من تحتها الأنهار هذه البشرة لمن وهذه المكافاة وتلك التحفى لمن للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي الإيمان فحسب بل ولا يكفي العمل بغير إيمان لأن عمل بغير إيمان لا يقبل قال الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ولا من الخاسرين فلابد أن يوافق الظاهر الباطن والباطن الظاهر حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى وهو يمثل الجنه قال مثل الجنة التي وعد المتقون لازلنا نتكلم عن أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأما من دون ذلك فليست لهم تلك البشارات مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس أنهار من ماء غير آس يعني آس متغير متغير فيه كدرة واختلاط أعشاب بتراب بطين بغير ذلك فلا تكاد ترى إذا أدخلت يدك في سطح الماء لا تكاد ترى يدك ولكن أنهار الجنة غير ذلك ماء غير آس صافي نقي جدا جدا لا يمكن تنظر في أعلى النهر ترى ما في باطن النهر وما في أسفله فيها أنهار من ماء غير آس ماء رقراق جميل صافي فهذا النهر النظر فيه متعة ولذة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه الماء واللبن وغير ذلك إذا إذا ركنته يوم أو يومين بيتغير طعمه هذا اللبن الذي تجري به الأنهار في الجنة ليس لبنا طبيعيا كما نراه ونشربه في حياتنا الدنيا هذا لبن من نوع خاص من أوائل صفاته أنه لا يحلب الله تبارك وتعالى ينشئ إنشاء ويخلقه ابتداء. هذا الماء هذا اللبن لم يتكلف أحد أن يحلبه فتصور أن هذا اللبن لم يحلب بل خلقه الله قال لو كن فكان الصفة الثانية أنه لم يتغير طعمه واحد من أول ما تدخل الجنة إلى ما لا نهاية لأن الجنة دائمة أبدية صرمدية فهذا النهر يجري بلبن لم يتغير طعمه ولك أن تتصور أن نهرا من لبن نهرا من لبن شيء عجيب اللي عنده الوقت كيلو لبن ولا اثنين كيلو لبن مع الكدرة والتغير والكيمويات والامراض والفيروسات بنقول يعني اهو رجل مرفع بيشرب لبن وانهار من خمر لذة للشاربين انهار تجري في الجنة من خمر اعتقدتها مش الخمر حرام لك خمر الدنيا حرام خمر الدنيا حرام ولكن الله تبارك وتعالى جعل لعباده المتقين في الجنة أنهارا من خمر ولكن هذه الخمر لا تذكر لا تذكر وهي لذيذة في مشربها يلتز بها شاربها لذة للشاربين أنهار من خمر لذة للشاربين طب نهر خمر الدنيا ليس فيه أدنى لذة للشاربين بل يشربوه بغصة في حلوقهم ولكنهم يشربونه لماذا لأنه بمجرد أن دخل بدنهم تغيرت طبائعهم تغيرت دماؤهم فسدت تغيرت عقولهم تغيرت قلوبهم وأبدانهم فصار الخمر جزءا من أبدانهم ومن عقولهم لا يستغنون عنه إلا من وفقه الله وهم مع ذلك في غاية التضرر من شرب الخمر ولكنهم بزعمهم لا يستطيعون أن يتركوها مع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد أشرب للخمر منهم فلما نزل التحريم ألقوا ما عندهم من قدور فيها الخمر في طرق المدينة وفي سككها فسالت أودية بقدرها حينئذ نقول الفارق بين من يشرب الخمر الآن أو يتعاطى أي محرم وبين صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كان عندهم من الإيمان الجبال الرواسي التي تحول بين الواحد وبين ما حرم الله عز وجل، فهذه الخمر لذة للشاربين خمر الجنة لذة للشاربين غير مسكرة أما الواحد الآن إذا شرب الخمرة فإنما يغتص به ويتغير مزاجه طب انت ليه بتشربها يا ابني يقولك عشان انسى تنسى ايه يقولك والله ما انا فاكر يعني هو سكران وانهار من عسل مصفى ليس العسل المغشوش المخلوط وانما هو عسل مصفى وشتان ما بين عسل النحل في الدنيا وعسل النحل في الاخرة وأنهار من عسل مصفى نقي جدا مفيد جدا بخلاف عسل الدنيا فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ولكن هيهات هيهات أن يداني أو يقارب عسل الجنة ولهم فيها من كل الثمرات ولم يذكر ثمرة دون أخرى ولكن الله تعالى من على عباده المتقدم بعد هذه الأنهار الأربع قال ولهم فيها من كل الثمرات العزي يقول يقول العزي يتمنى يتمنى ولذلك جاء من حديث معاوية قال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا من ماء ونهرا من عسل ونهرا من لبن ونهرا من خمر ثم تشقق الأنهار بعد ذلك يعني هذه أنهار أصلية في الجنة رئيسية ثم تشقق عنها الأنهار تشقق عنها أي تتفرع منها أنهار أخرى جداول فتمتلئ الجنة بالأنهار الرئيسية والأنهار الفرعية فلك أن تتصور هذا المنظر البديع الذي يأخذ القلوب ويأخذ الأبصار إن لم يكن في الجنة إلا هذا المنظر لكفى مع أن هذا ليس من أساسيات نعيم الجنة فأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى ولكن هذا ضمن النعيم هذه الأنهار ضمن النعيم الذي أنعم الله تعالى به على عباده المتقين وعلى عباده الموحدين وهناك عيون بعد الأنهار هناك عيون عيون تفجر بالماء تفجر بالعسل بالخمر باللبن عيون تنبع من الأرض كالعين الذي تصنعه أنت في أرضك فتنبع لك بالماء كما قال الله تعالى في سورة الرحمن ويسورة تصف الجنان وصفا بديعيا جدا الله تعالى يصور فيها جنتان بأوصاف معينة ثم يذكر جنتان دون هاتين الجنتين أقل منهم شوية فيقول في الجنة الأولى فيهما عينان تجريان ويقول في الثانية فيهما عينان نضاختان فالعينان الأول تجريان بالماء تجريان بالماء ولكن الجنة التي دون هذه الجنة إنما العين تنبع بالماء ولا شك أن التي تجري أفضل وألذ من التي تنبع في مكانها فيهما عينان نضاختان أي تنبعان بالماء في مكانه ولكن الأولى إنما يجري فيها الماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل لما سئل ما أرض الجنة وصف لنا ابن عباس أرض الجنة هو ابن عباس كان شاف أرض الجنة لا ولكن ابن عباس فسر وبين وأوضح في أمر غيبي فلا يمكن أن يكون ذلك إلا وقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك العلماء يقولون إن الكلام في المسائل الغيبية إذا كان عن الصحابي بسند صحيح فله حكم الرفع يعني هذا وإن كان موقوفا على الصحابي إلا أنه من أمور الغيب التي لا يمكن للصحابي أن يطلع عليها فلابد أن يكون قد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس لما سئل ما أرض الجنة قال مرمة بيضاء من فضة كأنها مرآة اللهم احفظنا احفظ عقولنا يعني كأنها قطعة وخبزة من فضة تنظر إليها ترى صورتك كأنها مرآة أرض الجنة نفسها أرض الجنة فضة قلت ما نورها الذي يسأله سماك ما نورها قال أرأيت الساعة التي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لما صد الفجر وانت خارج كده بتلاقي الجو لطيف جدا جدا ومعتدل جدا ليس فيه برد وليس فيه شمس فقال أرأيت هذه الساعة قال نعم قال هكذا نور الجنة هكذا نور الجنة لا فيها شمس حر ولا فيها زمهرير قلت فما أنهارها أفي أخدود هي يعني الأنهار اللي احنا تكلمنا عنها دي هي بتمشي في شق من الأرض زي الأنهار والبحار بتاعتنا دي قال لا وإنما تجري على سطح الجنة تجري على الأرض يعني تجري على الأرض لا تفيض لا هنا ولها هنا يقول الله تعالى لها كن فتكون قال فما حلل الجنة الملابس اللي احنا هنلبسها دي بتيجي ازاي نجيبها منين دي قال ان في الجنة شجرة ان في الجنة شجرة فيها ثمر كأنه الرمان اذا اشتهى المرء ثوبا نظر الى الرمانة فسقط